صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين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 فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذالك أمرت وأنأ أول المسلمين.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 صرَّاطُ الَّذينَ أَنعمتَ عَلَيهمْ غيرِ المضُوبِ عليهم وَلَمْ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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه husaim Allah